والآن مع الحصة الثامنة والستين الله الرحمن الرحيم <تصفيق> ثم انتقل الى قدرة البسملة فقال رحمه الله ومذهب قر بهذه المسألة أقعدوا في الأمر كذا في البسملة قضيه العلوم كلها يسأل عنها أصحابها ومسألة المتواتر الصحيح لا متواتر وغيره فيما يتعلق بقرآن يجب أن يرجع فيه إلى مذهب القراء قال إن مذهب القراء أقعد أي أقرب وأضرب هذه المسألة أي مسألة تميز المتواتر والصحيح تميز التواتر الصحيح والشاذ وما يقرأ به وما لا يقرأ به فهو المذهب القراء حولى وأحق أن يعتمد فيه لأن ذلك هو وظيفته هذا الذي ذكره هنا هو الصحيح وذلك لأن أصحاب العلمي هم أعلموا الناس به فهذا أمر يدل عليه. حقيقة الموضوع حقيقة الحس والتجربة فلا نحسجوا إلى التأثير لأنهم المعلومون مسألة البسمالة كذلك مسألة البسمالة أيضا يعتمد في إثباتها بأنها من القرآن ليست من القرآن يعتمد فيه مذهب القراء قال كذا في البسمالة يعني أن مسألة البسمالة أيضا مذهب القراء, مذهب القراء يقعد بها ويعني بمسألة البسملة الخلاف هل هي من القرآن أول كل صورة أم من الفاتحة فقط أو ليست من القرآن في غير صورة النمل هذه المسألة خلافية دعب بعض العلماء إذا أن البسملة في أول الصور كلها من القرآن ولبنوا على هذا ان من ترك البسمله في اول, في أول الفاتحة بطلت صلاته بناء على انها ايه من الفاتحه وذهب غيره الى انها ايه من الفاتحه فقط كما ذهب إلى ذلك بعض علماء الشافعية، وقيل ليست من القرآن في غير سورة نمل، وهذا هو الذي ذهب إليه المالك يسوع وفقهم، الذين ذهبوا إلى أن البسمة ليست من القرآن هم الشافعية، قدروه عن مذهبه أنه آية في كل من كل سورة غير براءة. واستدلوا على ذلك بأنها مكتوبة بخط الصور في المصاحف العثمانية مكتوبة بخط الصور فلو لم تكن من القرآن لكتبت بخط المخالف ولكن لما كتبت بخط الصور أي بخط النص القرآني نفسه في المصاحف العثمانية دل ذلك على أنها من القرآن ثم يعتضد هذا بمبالغة الصحابة في أن لا يكتب فيها في هذه المصاحف ما ليس من القرآن معنى أنهم اقتشدوا واحتاطوا بأن لا يكون في هذه المصاحف إلا ما هو من القرآن وكان من قولا على الوجه الصحيح المتواتر حتى النقاط والشكل حتى النقاط والشكل تركوه فدل, ذلك على أن فدل هذا على أن البسم لو لم تكن من القرآن ما وضعها الصحابة في المصاحف ولما أدخلوها في القرآن هذا ما ذهب إليه الإمام الشافعي وهادا مستدلبي، واستدل أيضا بنصوص نقلت عن الصحابة أنفسهم، كقول عائشة ما بين دفتي المصحف القرآن، ما بين دفتي المصحف القرآن، تشير إلى أن ما كتب في المصاحف كله قرآن. وقد حيلت هذه المسألة على جوانب أخرى لمعرفة حكمها ولكن الذي انتهى إليه النظر في هذه المسألة أنها مسألة خلافية بموجب اختلاف الأدلة التي تثبت حكم هذه المسألة وكان من الممكن ان يكون عمل الصحابه لو اجمعوا او ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم لو كانوا على وجه واحد حجه تحسم الخلاف في هذه المساله الا ان الصحابه نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تاره يقرا مبسما وتاره يقرا من غير ان يبسمل فكان فكان التعارض في هذه الا من موجب وقوع الخلاف واستمراره في هذه المساله ومضاك ذلك عمل الصحابه على نفس السبيل وبعضهم يقرا لا وبعضهم لا يقراها وهكذا وقع الخلاف في هذه المساله فصار فيها مذهب هذين فصار هذان المذهبان التبوت عند قوم والسقوط عند قوم آخرين وروي ايضا عن الشافعي أنها آية من الفاتحة فقط ومعلوم أن الشافعي له مذهبان في الفقه المذهب الأول الذي صاغه وهو في العراق والثاني الذي بناه وهو في مصر وهذه المسألة وإن كان البعض يعتبر بأنها تدل على التخبط وعدم الاستقرار على أمر فقهي واحد فإن الأمر ليس كذلك فإن حقيقة الأمر على خلاف ذلك وإنما يذهب العالم إلى المذهب الثاني لموجب يوجب ذلك إما أن بعض المسائل التي قال فيها بالد... بالقول الأولي كان بناها على الأصول العامة ثم استبانت له أدلة الخاصة بتلك الجزئيه فلازمه الإخراج فأخرجها بمعنى أن العالم في الأصل يستند إلى الأدلة الأصول ثم بعد ذلك قد يصل إليه الدليل المخصص أو المقيد فيحتاج إلى استثناء بعض المسائل التي كان قد ازرع عليها القواعد لكلية العامة بموجب تلك الأذلة التي وردت وهو لم يكن على علم بها فيحتاج إلى أن يخصص أمر الأول أمر الثاني أنه قد يظهر له اشتداد الفساد وغلبة وجوب اعتباره في بلد دون بلد فلازم أن يبدل قولا لشدة الفساد وغلبته وظهوره إلى درجة التي توجب تغيير الحكم كالمريض الذي خف مرضه والمريض الذي اشتد مرضه فأنت تفتي في البلد الذي خف فيه الشر ولا يؤثر في المصلحة السرية بأنه لا بأس ولكن إذا ارتقى ذلك الشر ووصل إلى منزلة تستوجب أن أن الحكم الشر على إزالته فهنا يغير الفقيه رأيه كما تغير أنت نفسك أنت الحكم إذا سئلت عن مريض في الصباح فرأيته مرضه خف... فرأيت أن مرضه خفيف ولكن في آخر النهار أخبرت بأن الرجل قد وصل به المرض حالة تجاوز ما كان في الصباح إلى حالة خطيرة تغير الحكم فتفتي بحكم مخالف والأمور الفقهية مدارها على الشدة والخفة والعلم وعدم العلم وتعدد المذاهب بتعدد أحوال ما يعرض للنظر مسألة البسملة عند الشافعي من قول على هذه المذهبين وقيل المذهب الثالث أيضا وهو أنه روي عنه أنه قال لا أدريها هل هي آية من الفاتحة في لا إذا فجماعة في الشافعيات مذهبهم اتبات البسملة في الفاتحة ووافقهم بعض المالكيين على ذلك وافقهم بعض المالكيين على ذلك فقالوا ببطلان صلاة من ترك البسملة في الفاتحة ومعلمون أن المالكية في مسألة البسملة لديهم فيها مذاهب مختلفة التحريم الكراهة الإباحة الوجوب المالكية يقولون بهذه الآراء بهذه الأقوال في مسألة البسملة والصحيح أن هذه المسألة لا تستوجب التشديد لأنه لما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم لما نقل عنه من طرق صحيحة أنه كان يقرأ بها طارة وكان يقرأ بها ونقل عنه بطرق صحيحة بأنه لا يقرأ بها وأنه سمعوه قد بدأ الفاتحة بجون بسم الله فالمسألة حينئذ. يكون الأمر فيها واسعا حتى إن بعض العلماء يرى في مثل هذه الصور هو الموافقة لحال النبي صلى الله عليه وسلم المروي يبسم المرء طارة ويبسمل طارة طارة يبسمل وطارة لا يبسمل طارة يأخذ بحديث البسمالة وطارة يأخذ بحديث ترك البسمالة ويرى أن هذا هو الأوجاه في السنة ومن ترجح لديه وجه من الفعل او الترك يسير اليه والمساله تصدر النظر هذا هذه المساله اما المذهب الثاني هو مذهب اكثر الاصوليين والفقهاء الائمه الثلاثه هم الحنابلة والمالكية والحنفية انها ليست من القران وإنما كتبت في الفاتحه للابتدائي على عادة الله تعالى في كتبه عادة الله تعالى وكذا هذا هو التعبير الموجود نحن هي الموجودة هي التي نفهم بها المراد وإن كان في حق الله سبحانه وتعالى فيه شيء من من من النفور النفسي من وصف الله تعالى بمثل هذه العبارة عادة الله وكذا ولكن الكلمة ما دامت لا يمكن أن تعبر إلا بها لبيان الغرض فإذا الإنسان يعبرها ويحملها حينئذ علم عن الذي يلق به سبحانه على عادة الله تعالى في كتبه أي أن الكتب السماوية التي تنزل على الرسل من انزلت عليهم كانت تبدأ بالبسملة ثم سن لنا أن نبتدأ كل كتاب بها اقتداء بكتاب الله واستجابة امتتالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن فإنها فإن كتبت في الفاتحة للابتداء هذا جواب من يرى أنها ليست من القرآن إذن فهي للابتداء وأما في غير الفاتحة فقالوا بأنها كتبات للفصل بين الصور فقط ليعلم أن هذه الصوره تنتهي عند هذا عند, عند, عند, عند هذا المحل ونقل عن ابن عباس عن ابن عباس أنه كان يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل الصورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم يعني لا يعرف انتهاء الصورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم إذن فهذا هذه المسألة هذا هو حض النظر الفقهي منها هكذا نظر إليه الفقهاء. ثم الذين لديهم القول في هذا قول مرجح في هذا هم القراء ولهذا قال الناظم إن مذهب القراء أقعد بمسألة بسم الله فبعض العلماء نظارا إلى القراءة وهو ابن حجر ومعنى قول الناظم إن مذهب القراء أقعد بمسألة بسم الله أنما النظار إلى القراءة وابن حجر انتفاعا والخلاف بينهما في بسم الله من حجار ومن وافقه ذهبوا إلى أن هذه المسألة يجب أن تحال على نوع القراءة. فمن كان من من قرأ بقراءة إمام يرى أن البسمله من من من القرآن لزمه أن يتبع ذلك الطاري. ومن قرأ بقراءة من يرى بأنها ليست من القرآن فإنه يتبع فإنه يتركها اتباعا لذلك القارئ قال لأن القراء هم اعلم الناس بالقرآن بما هو ثابت فيه مما لم يثبت والقراء ما نقلوه من القرآن يعتبر كما تقدم متواطرا ما تقدم إذن مثلا إذا قرأت بقراءة نافح لا تبسمل لأنك قرأت برواية من يرى بأن البسملة ليست من القرآن وإذا قرأت برواية ابن كثير مثلا تبسمل لأن البسملة عند ابن كثيرين يعرفوا عند طلب المكي فأنت تبسمل هذا ما اختاره ابن حجر قال هذا الأمر يحال على نوع القراءة هكذا اختار وهو مذهب له معروف قد تقدم أن هذا القول لم يقبله الفقهاء نظرا لأن المسألة هي مسألة فقهية ولا يمكن حالتها على القراءة وهذا رأي الفقهين قالوا بين العلماء فين ينظر إلى كل قارئ بالفرده فمن تواترت في قراءته وجبت على كل قارئ بها في الصلاة وغيرها وتبطل بتركها أيا كان وإلا فلا ولا ينظر إلى كونه مالكيا وشافيعا وغيرهما إذن هذا رواي ابن حجر قر برواية من يرى أن الفاتحة تواترت في قراءته اقرأ بها وإن قرأت برواية من يرى بأنها ليست من القرآن ليست متواطرة عنده فليعد من القرآن فلا تقرأ بها وأجاب علم ذب الشافعي فقال وإنما أجابها الإمام الشافعي لكون قراءته قراءة ابن كثير فهو بنو... ف... فالشافعي ليس مجتهدا في هذه المسألة منفاصلا عن اتباع وإنما اختار في القراءة وإنما اختار اتباع البسمالتي لأنه يقرأ برواية ابن كثير الذي أثبتها بالتواطر عنده فاتبعه ابن حجر في ذلك وإذا كنا أجرينا هذا وطردناه فنقول ذلك اذا في, في في المالكيه فانقل بان مالك لا يبسمل لانه يقرا بروايته بروايه نافع الذي يرى بان البسمله ليست متواتره ليست مرويه عنده في في القران هذا راي راي ابن حجر على أن المسألة الفقهية كما تعلمون لا تقرر من جهة واحدة ولكن تقرر حكمها مسألة الفقه لا يقرر حكمها من جهة واحدة وإنما يقرر حكمها من جهات قد قلنا بأن المسألتها ذهبوا يبحثون عن الجهات التي يخذ من الحكم فانتهى بهم الأمر فيها إلى نقل الخلاف لان المساله سوف تحسم لو كان النبي صلى الله عليه وسلم واضب على البسمله ولو انه لم يواضب على البسمله لان حسم الامر لكن الذي نقل عنه هو انه تاره يقرا بالبسمله وتاره لا, لا يقرا بها في اول, في أول الفاتحه ورقي نفس الأمر عمن بعده من الصحابة فبقي الخلاف من الجهات كلها على هذا الأساس من القراء القرى بقي الخلاف من جهة العمل للصحابة بقي الخلاف من جهة العمل النبوي بقي الخلاف فاستمر الخلاف في هذه المسألة ولا يمكن أبدا أن يقال بأن فيها وجن مرجحا إلا بمرجحات قد يراها بعض المجتهدين في ذلك ولما نقل كلام ابن حزر هذا قال البقاع وهذا من نفائس الأنظار من نفائس الأنظار يعني مما يعد استخراجه بالنظر من النفائس والنفائس جمعه نفيس والشيء النفيس هو الشيء الغالي عند أهله الذي يبذلون النفوس في الحفظ عليه فيقال في هذا الكتاب نفائس الأفكار وإن شئت قلت نفائس الأنظار بمعنى أن فيه افكارا غالية عالية القدر يبدو المرء النفس في حفظها وتحصيلها. يعني أن هذا الذي ذكره ابن حجر واستخرجه يعتبر من النفائس الأفكار أو من نفائس الأنظار والأنظار زمع نظر وهو إعمال الدهن في الدليل الاستخراج المتضمنين لكنه على علو قدر هذا الذي ذهب إلى ابن حجر من ناحية النظر مخالف لما في تحصيل المنافع على الضرر اللوامع الذي ذهب فيه إلى أن المذهب الفقهية هو المعتبر وليس المذهب, وليس المذهب القاري الذي تقرأ له إذن ابن حجر اختار هذا الرأي وحسم الأمر بأن الشافعي ذهب إليه في من الكثير إلا أن الفقهاء آخرين قالوا العبرة هنا بالمذهب الفقهي وليس بالقاري. فإن كنت شافعيا وقرأت بأي, بأي قراءة فأنت تبسمين، وإن كنت من أهل المذاهب الأخرى فأنت لا تبسمين ولو قرأت بقراءة من يبسمين. هذا ما ذهب إليه في تحصيل منافع الضرر للوامر ولفظه لا يبسمل مالك في صلاة الفرض ولو قرأ برواية من يبسمل بخلاف النافلة. نعم معروف عند المالكيين أن البسمة لأن البسمة والتعود مكره مكره عندهم وكرهه نعم هكذا لكن في النافلة لا بس بذلك يرون الجواز. وهذا كله إنما يعتمد فيه على أصول الإمام الذي ينتمي إليه القول, إليه القول. ولا يخفى ان مالكا رحمه الله كان يعتمد كثيرا على ما عليه أهل المدينة من الفقه فكان ذلك مؤترا في نظره الفقهي يعتمده فأدخله في الاعتبار فكان من أسباب الترجيح عنده في مسائل الاختلاف والمسألة مبينة في موضعها زيد إذن حظ الفقيه في مسألة البسمة تقدم وقد سمعتم أن الشافعي يتحدث عن دليله وساقه فقال كان الصحابة ولم تكونوا بسماء دام يلقى كلب في المصعد. وسمعتم جواب غيره من الفقهاء. وسمعتم أن الذي ينتهي إليه الرجل هنا هم القراء. إن حد المسألة لم يتفق عليها بل قال البعض الذي ينتهي إليه نظرهم الفقهاء. إذا الفقهاء والأصوليون هم, هم أصحابه البحث في هذه المسألة على ما سمعتم. أما القراء فقوة من جاة النقل أما الفقهاء فلحظهم في بحث جوانب المسألة بالأدلة الشرعية في الإثبات أما الأصولي الأصولي لا يهمه شيء من هذا كله لا يهمه أن يثبت البسمالة لتقرأ بها ولا يهمه أن يقولك اقرأ بها أو لا تقرأ بها ما يهمه هنا هو أن ما هو قرآن سوف يستعمل فيه النظار لاستخراج... لاستخراج القواعد منه ولا يهمه العمل ولا يهمه الترك في العبادات نسي لا يهمه بمعنى أنه لا يشتغل به. معناه أن علم الأصول لا علاقة له بأفعال المكلفين من حيث هي جزئيات وفروع. عندهش علاقة ليش؟ أصولي ما عندهش علاقة يقول لك هذه حلال ولا هذه حرام. هي تخرج منش في دش. يشتغلوا بها الفقه؟ الأصول يحذوه أن يعطيك القاعدة العامة. أما أين ستحكم بها؟ ومتى ستنزلها؟ وما يصلح لتنزيلها؟ وما لا يصلح؟ فهذا عمال المجتهد. مثلا الصديق يعطيك الأمر الوجوب. الأمر المجرد من القرائن ما يسمى بالصيغه المجردة الوجوب يعطيك هذا الأمر اللي كدور قاعدة الأصلية. أما أين ستنزل هذه القاعدة؟ وأين لا تنزلها؟ ومتى تكون القرائن؟ معينة على تنزيلها ومتى تكون القرائن تمنع من تنزيلها فهذا يتعلق به الفقه ما عندوش علاقة يقول لك راه أنك يقول لك إذا أعطيتك الأمر للوسوف سيحكم به في جميع الأوامر القرآنية ولا راه أعطيتك النهي للتحريب سيحكم به في جميع النواهي القرآنية وما عندوش علاقة مع هذا الموضوع يقول لك الأصل الذي ستبقى عليه هو هذا خد بهذا الأصل وعدد عليه بالنواجد ولا تنتقل عنه فهو أصل صرعي أما أين ستنتقل عنه وأين لا تنتقل عنه فهذه يتعلق بالنظري في أصول القواعد التي تجدها في ذلك الموضوع إذن حظ الأصول من القرآن الأخذ لما استمر عيتبت منه حال كونه مسلما هذا هو حظه منه قال رحمه الله ودل أصول حظه الأخذ لما منه استمر علمه مسلم يعني ما سلم بأنه من القرآن فهو يشتغل به يكون صحيحا متواترا فينظر فيه ليستخرج منه الأذلة الإجمالية والأحكام الجزئية التي تخرج منها ففي هذا البيت إشارة إلى أن مذهب القراء أقرب وأولى بمسألة تمييز الصحيح والشاذ والمتواتر من القرآن في واقع الأمر أن واقع الموضوعية تستلزم أن يكون القراء هم من يسألون على هذا لأنه علمهم وكل قوم إذا سئلوا عن علمهم فإنهم ياتون فيه بالصحيح المنتقى وغيرهم وإن كان من أهل العلم والنظر فإنه لا يصل إلى منزلتهم وإن كان صاحب نظرين وعلمين في مواطن أخرى وفي وقد يكون عالما مجتهدا ولكنه قد يقول أو يضعف عن ادراك درجه اهل الاختصاص في الدوغه مثلا أو انه القراءه مسدده جيد ثم قال والحق ان لا يكذب الرواة في نقلهم لأنهم ثقاته والحق أن, لا يكد... والحق ان لا يكذب الرواة في نقلهم لانهم ثقات في هذا, يكد... هذا الموضع يريد سؤالي هذا, هذا... هذه القراءة الشاذة هل تنقل العلماء اليها يخذ منه الجرح للذين نقلوها او فيه جرح للذي يقرا بها لا ليس الامر كذلك الحق في الروايه الشاذة من القرآن انها غير كذب هو لا يكذب هذا الكلام لابد أنه منسوب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ما فيشل إلا أنه يفرق بين كلامه عليه السلام وقرأ القرآن لأن تفسير تفسير إذا كان مكتوبا مع القرآن فهو الذي قد يكون شاذا ولذلك رأوا بعض العلماء بأن بعض الن بعض الصحابة إذا سألوا نبسا معنا وفسره لهم أو سمعوا يفسره يزيدون تلك الكلمة للبيان فيصبح القرآن ممتزجا بما ليس منه إذا فهذا التفسير أو هذه أو هذه الزيادة أو هذا اللفظ الذي روى بهذا المعنى ليس كذبا لكله هو مسنود إلى صاحب الشراء إلا أنه لما لم يكن قد استكمل الشراء كونه قرآنا وهو التواطر وموافقة المصر العزماني والوجه العربي رأوا بأنه لا يمكن أن يكون قرآنا لتوفر دواعي القرآن لو كان هذا قرانا لتوفرت الدواعي على نقله إذن فهذا الشخص الذي رواه لا يكذب ولكنه كلامه لا يكون من القرآن هذا الذي انفرض به لا يكون من القرآن إذ قد يكون سفسيرا للمعنى فيزيده في المصهر واضح هذا إذ, إذ روات الشاذي ثقاتنا يعودون لا يكذبون لأن منهم عبد الله بن مسعود وهو عد ثقات اجماعا لأنه صحابي الباري النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أن يؤخذ القرآن عن, عن, عن, عن ابن أم عبد عن ابن أم عبد, عبد والمقصود به وفي هذا حجة زائدة على ما تقدم من, أنها من أن هذه الروايات وإن لم تكن مما أجمع عليها فإنها مقهولة في الاحتجاج عندما نرى يبقى قضية الاحتجاج وقد تقدم تقدمت الإشارة إليها القراءة الشاذة قلنا بأنها لا يكفر من جحدها لا يحكموا بكفر من جحده، ولا يبنى عليها الاعتقاد الجازم. هذا أمر أول. تبقى مشكلات بين الحكم الفقهي. ثمارته لا تذهب ثمارت. إذن ثاني ذات الزمان ولا يبنى عليها. الأولى أن الغيبة لا يلزمون الإيمان بما جاء من جيات الشيء. الأن أن الإيمان بما جاء من الشد إذا كان مغيبا لا يجزي. الطمرة الثانية أنما جحدها ليس كافيا. قمة بناء الحكم الفقهي عليه هل يصح أو لا يصح؟ ذهب النعمان بحنيفا في عداد ما ما قد أتى في بليل أحدي. وهو لذى المعمل في عذاذ ما قد أتى في خبر الأحد يعني أن أبا حنفة ذهب إلى أن الشهاد من القرآن منزل المنزلة خبر الواحد الصحيح منزل المنزلة خبر الواحد الصحيح ومعنى أنه منزل المنزلة خبر الصحيح أنه يوخذ به ويعمل به على مذهب الحانفية بالشروط التي اشترطونها ودف الحقيقات في شوية بحثون شوية شقي أن الحنفية في هذه المسألة خرفوا أصلهم على كل حال داب الحنفية إلى أنه ينزل منذ تخبر الوحي الصحيح لأنه إذا فقد خصوص كونه قرآنا لفقدان الشرط الذي والتواتر بقي عموم كونه خبرا صحيحا فيعمل به في الأحكام. هذا ما ذكره من ذكره أبو حنيف. إذا أبو حنيفة إذن فابو حنيفة قال بأنه في صيام ثلاثة أيام في كفرة اليمن قال بالتتابع. على شك نعم. قال بالتتابع. نعم. ولعجيب أن أن بحنيف لا يخصص القرآن بخبر الواحد الأصل أن القرآن عنده لا يخصص بخبر الواحد وإذا نزلنا هذا كلمة متابعة منزلة خبر الواحد وأيمانهما خبر منزلة خبر الواحد بمقدار أصول الحنفية أنه لا يجوز التخصيص بهما. لأن القرآن عندهم لا يخصص بالحديث ولا يقيد به لأن التخصيص عندهم التقييد ينزل منزلة النص وهذا أمر فيه اضطراب إذ كيف يمكن أن يقر في أصولهم امرا وفي هذه الجزئية يخرقون ذلك الأصل ثم يقولون لغيرهم بأن, بأن هذا بأن هذه القراءات الشادة ترسل مزية الخبر الواحد وانه يجب المصير اليها في تخصيص اي القراني ايمانهما وكذلك فيما يتعلق به المتتبعات خالف أصلاً. على ايه حد يرى الحنفي يرى يرى هذا الرأي وصحها في جمع الجوامع وقال بأن ما ذهب إليه الحنفية هو الصحف لماذا هو الصحف لأنه وإن لم يكن قرآنا فإنه حديث إذا استحيل أن يزيد الصحابي في القرآن ما لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم استحيل ثم إن الذين روا هذا الخبر هم من العجول الثقات، فإذا نظرت في هذه المو... في هذه الأشياء سوف, سوف تذهب سوف يذهب بك تذهب أو العقل إلى أن تحكم بأن القراءة, القراءة الشاذه تنزل منزلة خبر واحد في أدنى درجتها. هذا واضح. وإذا كان صححه السقيو ورأى بيان القنات الشدّة نجعلها مثل خبري خبري واحد وخبر الواحد حجة كسائر أدلة الشرعية يجب أن يُعمَل بها على وفق ما تقتضيه أصولها النجاح وعُزية لنقل ابن عبد البر جواز القراءة به. ونسب أن ابن عبد البر نقل جواز القراءة بالشاذ مع أن العلماء قالوا بأن الشاذ تبطل به الصلاة ولكن ان غير المعنى إن غير المعنى أما إن لم يغير المعنى فأنه لا فإنهم لم يرتووا الصلاة ولكن دابوا إلى تحريم القلاج من وعلى أي حال فمسألة مسألة الشالذي فيها ما تقدم ذكره من الأحكام لا تثبت به المغيبات لا يكفر صاحبه لا يقرأ به في العبادات يقرأ به في في في الصلاة ينزل مزية خبر واحد في الأحكام عند بعض الفقهاء. ما هو مذهب مالك في هذه المسألة؟ من المعلوم أن أصول مالك رحمه الله لم تجوان، وإنما كانت تلتقط من من فروع الفقهية. فما ينسب لمالك من الأصول ليس ليس ليس, ليس أمراً ثابتاً إلا من جهة أن الفقهة الذين بعده يتتبعون فروعه ثم يجمعون فروعه فرعاً مع فرع فيستخرجون من ذلك القاعدة الأصولية وينسبونها إليه وهذه المسألة فيها خلاف هتثبت بها أصول الإمام أو لا تثبت بعدها ببعضهم إلى الجواز قال بأنك لو تتبعت فروع إمام معين بالاستقراء ثم انتهيت إلى أنه يقول بأصل ما فإنه يجوز لك أن تنسبه إليه وذهب آخرون إلى, إلى, إلى, إلى, إلى رد ذلك وقالوا بأن هذا الأمر لا يمكن, ي... يمكن المصير إليه. إليه لأن هذا العالم قد ابني هذا الفرع على أصل آخر فيظن من نظر إليه أنه بناه على الأصل آخر غير الذي بنه عليه فقه، فيؤدي ذلك إلى أن ينسب إليه أصل لم يقل به، أو يقول به في موطين دون موتين. وعلى أي حال، فمالك نسب له أصول في في في مسألة ومسألة قال أصل فقهي لأنه قال بمسألة قالوا بأنها بنها على ذلك العصر. كمثال نسب إليه ماذا؟ نسب إليه القول بمفهوم بمفهوم اللقب لأنه منع ماذا منع الرمي بالليل واذكروا الله في أيام معجودات وقالوا وقال بأن الليل ليس هو اليوم فمنعه الليل وأثبت النهار قالوا إنه يقول بالمفهوم بمفهوم اللقب هنا والصحيح أن هذا الحكم قد يسند إلى غير هذه الجهة قد يسند مثلا إلى ما عليه علماء السلف والصحابة فيظن ظن بأنه نسبه إلى هذا الأصل ورقب بمفهوم اللقب إذن فلا يمكن أن تنسب الإمام قولا بأنه قال بهذا الأصل لأن فرع الفقه ما يناسب هذا الأصل ويناسب أن يخرج أن يخرج على هذا الأصل ثم ينسبه إليه ولكن حال مالك رحمه الله والشافعي الشافعي على كل حال وأصل بعضها بعضها ظاهر في الرسالة إلا أن مالك رحمه الله حنيفه إنما يستخرجون أصوله من تتبع فتاواه وما قال به من فروع الجزئيات ويعتبرونها وينظرون فيها ثم يستخرجون منها بعض الأصول التي تنسب إليها فهل مالك رحمه الله يقول بالقلاة الشادة؟ سوف نرى ومالكون ظاهرون وما اعتداد به لأن صح به استشهاده يعني أن ظاهر مأمد بمالك الاعتداد بالشاد من القرآن أي اعتبار حجة في الأحكام الشرعية لأجل أنه استشهد بالشاذ على الأحكام الصرعية في قطع يمين السارق فإنه احتج عليه بقراءة بن مسعود والسارق وفقطعوا أيمانهما مع أن المنقول عنه عدم الاحتجاج به لكن ظاهر احتجاجه به بهذه القراءة يدل على اعتداده به مسألة مسألة نسبة القول إلى إمامي في الفقه يجب على المرء ان يكون محققا فيها لماذا لان قطع يد السارق قد يكون مالك رحمه الله اخذه من تصرف النبي صلى الله عليه وسلم نفسه فقد قطع يده المخزوميه التي كانت تأخذ من الناس ما تأخذه من الأولين ولكن كانت تجحده فحكم عليها بحكم السرقة فقطعت يمينها فهذا قد يكفي حجة في إثباته أن السرقة تقطع يمينه فكيف ينسب المالك بأنه قال بهذا بأنه احتج بهذا يجب التأكد والتتبت من أن مالك الفعلان أخذ بالقراءة الشادة في هذه المسألة ما شف قد العالم قال بقطع من الشارق يكفي في أن نقول بأنه يقول بالقراءة الشادة وهي قرأة بالمسعود فقطعوا إيمانهما هذا لا يكفي إذ قد يقول بهذا القول باعتبار أدلة أخرى هي التي بنى هذا الحكم إلا أنه إن نقل عليه أنه احتج احتج بهذه القراءه في تقسيم هذا الفرح فحين نقول بانه ذهب الى هذا اما للاستئناس واما للاحتجاج والفرق بين الاستئناس والاحتجاج ان الاحتجاج يبنى عليه الحكم والاستئناس يستحضر لتاكيد الحجه مثلا ان يكون العالم قد بنى قطع يد السارق من السرق مثلا على على اقضيه النبي صلى الله عليه وسلم واقضيه الصحابه واقضيه التابعين نقلات اليه متضافره على ان الذي يقطعه اليمين ثم يحكمون بمقتضى هذا, هذا الذي اعتمدوا حجه ثم يوري جو قرات بن مسعود فقال ومن ذلك قراءه بن مسعود فقطعوا ايمانهما فهو لم يحتج به ولكن وردوا له للاستئناس وليس للاحتجاج وللاستدلال احيانا فقط على أن هذا الأمر يوجد ما يعضده وله الدليل من الفرق في هذا الباب بينما يعتمد حجة وما يوفقه وما ظاهر قوله إذا فماذا بو مالك الذي يعتمد في حقيقة الأمر هو أنه لا يقول بالقراءة الشدة ولا عليه عليها الأحكام ذهو الأصل عنده وهذا الفرع الذي أريد أن يكون دليلا على أنه قد يقول بالقراءة الشدة يجب ان يراجع للتاكد من انه اجراه حجه في هذا المقام امر واضح نحن في القران اليس كذلك نعم جيد القران قلنا بان الذي ندرسه فيه فيه ما هو مفصل وفيه ما هو مجمل م? ما نمر عليه هو ما نحتاج إليه في التصرف التصرف والحركات العلمية أو الذهنية أو الفلسفية في البناء من أمن هذا الكتاب. ذكرنا أن القرآن العظيم عربي كذلك، عربي. وقلنا بأن معنى كونه عربيا أنه بني على أساليبه وطرق التعابير في اللغة العربية. وغرضنا بهذا أن نكون في قراءة هذا القرآن مستحضرين في فهمه لما يفهم به كلام العرب ذو الأساس. ها؟ هذه مسألة مجملاً لم تفصل. لأنك تأخذ بها قواعد ثم تنضي عليها. بشرط كما ذكرنا أن لا أن لا يقال بأسلوب فيه طرق الظاهر. إلا في قيام الحجة على هذا الأمر رجعنا صحمر مرة لأن الخروج عن الأسلوب الظاهري رايفسم التأويل والتأويل لا يصار إليه إلا إذا كان الدليل الموجب له قد أثبت ذلك بالمجاز والإضمار والإبهام وكل هذه الشريطات را لا يصار إليه بمجرد الاحتمال. الاحتمال لا يكفي لأن الاحتمال, الم... الاحتمال الذي يكون في الدوات لا تخلو منه آيات ولا, تخلو... ولا يخلو منه لفظ والاحتمالات العقلية لا, ت... لا, تكاد... لا تكاد تنتفي في, في أي آيات وفي أي صورة وهذا لا يمكن استعداره ولا اعتبره. مجرد التجويز لا يعول عليه في تفسير الكتابي ولا يعتمد عليه باش ما نقولهش كان خبطهنا خبط خبطه عشواء. ماشين يقولون مثلاً إن القرآن يريد فيه هذا الاسلوب ثم بعد ذلك نستعمله في كل محل نرى فيه بمقتضى النظر العقلي الخالص التجويز لا، لابد من الدليل الذي يضد هذا الذي هذا الاحتمال، وإلا فإن الاحتمال الأخير لا يعرج عليه. هذا واضح. بين. قضية أخرى ان القرآن أن القرآن ليس كذلك. قناب في أسلوبه إذن إذا كان القرآن عربي فمقتضى ذلك أن بلاب الدليل الذي يريد أن يأخذ فوائده أن يكون قد أخاذ طرفا من القوة في اللغة العربية تمكنه من هذا الأمر ودعم تقدم ذكره كل هذه الأشياء الآن التي سنذكرها هي من تتعلق بلفظ القرآن بالقرآن ثم تحدث المصنف بعد ذلك عن ماذا؟ عن القرآن المتواتر الذي هو القرآن الذي عليه العمدة في الأحكام والعقائد والقراتش الشاذة وبين حكمها الآن هناك وصف آخر يعرض للقرآن وهو المحكم المتشابه أنه في القرآن المحكم وفي المتشابه وهذا لا يناقش عليه مسلم لا يخالف فيه مسلم لقوله تعالى ها؟ أه؟ نعم آيات المحكمات هنا أمور كتابي وأخر متشابهات إذن القرآن أثبت للقرآن إذا أثبت الله تعالى أثبت لهذا القرآن هذا الوصف فلا بد أنه حقيقي ثابت فيه لكن ما هو المحكم وما هو المتشابه ومتى نقول بأن هذا متشابه وهذا محكم وبماذا نعرف المحكم من المتشابه وهل يبنى على ذلك احكام الفقه الفقهيه التي سبحانه ابن عليه قال اصلا في المحكم والمتشابه متضحات لاي محكمات قسموهن المجت... المتشابهات مت... هنا التفسير اولا للمحكم المحكم هي الايات المتبحه المعاني من القران هذه هي تسمى الآيات المحكمات سواء لأن الوضوح على ضربين الوضوح الراجح والوضوح الراجح الذي لا يقبل النقيد والوضوح الراجح الذي يقبل النقيد ولكنه في الظن غالب هذا كل يسمى واضحا ولذلك قال سواء كانت ظاهرا أو نصا سواء كانت ظاهرا أو نصا هنا بأن الظاهر يتجلى في ثمانية صور في ثماني صور الحقيقة يقابلها ماذا؟ قبل المجاز. العموم يقابله خصوص التقييد يقابله الإطلاق عدم التقدير يقابله تقديم يعني يقابله الإضمار هذه أدريش كتسمى هذه مثلا الحقيقة ماذا تسمى ظاهرا تسمى ظاهرا أم لا ظاهرا يقابلها ما ليس بظاهر وهو المجاز العموم ماذا يسمى ظاهرا ماذا يسمى التخصيص تأويل له وهكذا وهكذا سائر ضواهر الفاضي فإنها تسمى محكمات. المحكمات الحقيقة إذا أخذت إذا كان المقصود في اللفظ هو حقيقة اللفظ تسمى مح إذا كان في الآية الفاض حقيقية فإنها تسمى محكمة إذا كان إذا كان لفظ عام وقصد بالعموم والاستغرافه ويسمى محكما هكذا حتى تنتهي على شائري على جميع ما يسمى بصواره صوار الظاهر وهي ثمانية أو نصا هو الذي لا يقبل إلا معنى واحدا ثم زادت ذلك تفسير فقال وهي التي يعلم معناها العلماء وهي التي يعلم معناها العلماء قد يقول البعض هل يتوقف فهم الظواهر القرانيه على العلماء نعم العامي لا يؤمن لا يقف لا يمكن ان يكون فهمه مامونا يعني ان فهمه لا يؤتمن من جهه ما يخالطه من اسباب الوقوع في الغلط في فهم النص في فهم النص الشرعي لذلك ما ما هو ما مقصود هنا بالمحكم هو الذي يعلم معناه ماذا العلماء سياتي مزيد من التفسير لهذا وقسمهن قسم الايه المحكمات ما هو المتشابهات والقسم هو الذي يقاسمك الشيء والذي يقاسمك الشيء فالكلام مثلا هو اسم وفعل وحرف فالاسم قسيمه ما الذي قسم معه كلام الكلام. وهذا الشخص الذي معك في البيت ماذا يسمى قسيمك وهذا الوارث الذي سيقسم معك قسيمك لانه يقسم معك هذا الشيء الذي تشتركان فيه فالايات هي محل الاشتراك ثم بعضها محكم وبعضها متشابه فقسمات الايه هذا الاعتبار ووقع خلاف كثير في معنى ما معنى المحكمات وعرفت بتعاريف متعددة، لكن نقتصر فقط على ما هو مشهور وما هو مرجح عند جمعين من أهل العلم وهو أن المحكمة هو ما اتضحت ذلالته بمعنى اتضحت من جهة الظاهر أو من جهة النص والمتشابه هو الذي خفيت خفيت دلالته. وقال هنا وهي ما استأثر الله بعلمه وهذه المسألة فيها مذاهب مختلفة ثم ما استأثر الله بعلمه ايضا وقع فيه خلاف فخصه بعضهم فقط برؤوس الصوار وخصه بعضهم آخر بأمور أفرا كثيرة فبعضهم يغالي في هذا اللفظ فيوسعوه وبعضهم يضيقوه وبعضهم متوسط وعلى ايه حال في المتشابهات وما يهم هنا هو ما خفي معناه واستأثر اين فرض الله تعالى به ثم كلمه المحكم ايضا تطلق على غير المنسوخ وعلى المتقن لذلك ويطلق المتشابه على ما تماثلت أبعاضه والقرآن بهذا المعنى كله متشابه قال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتاب المتشابه الأبعاض في الإعجاز وصحة المعنى وتشابه الأيب بمعنى الأول نخذه إذا ما معنى المحكم هو الذي اتضحت دلالته والمتشابه هو الذي خفيت دلالته على أهل العلم فلم يستطيعوا أن يعلموا مراد الله تعالى به فلذلك يقولون الله أعلم بالمراد استعتر الله بعلمه في حدود ما عند الناس من العلم قلنا أن كلمة المحكم أحيانا تجدها تطلق على غير المنسوخ فيقال هذا النص محكم بمعنى أن الحكم به مستمر ويطلق المحكم أيضا على المتقن، وهذا في اللغة فيقال هذا أمر محكم أي متقن أتى صاحبه على أعلى درجات الإثقان ويطلق المتشابه على ما تمثلت أبعاده ولكن ليس من جهة التماثل في الألفاظ أو المعاني بل من جهة الإعجاز وصحة المعنى كما في قوله تعالى كتابة متشابهة إذن هذا هو المحكم وهذا هو ماذا الأش المتشير جيد هذا عرض من الأعراض التي تعرض في النص القرآني وجد وجد وجد تعلق بعلم الأصول لا عناية عنده كثيراً لما هو معلوم وما هو مفهوم وما هو متداول بين الناس وهو من أصول العقيدة لأن هذه أصول من المسلمات وإنما العناية عنده بدراسة العوارض إتقان العوارض التي تعرض للنصوص التي تتعلق بها الأحكام الشرعية هو الذي, كان هو الذي أعتني به كثيرا مثلا تعريف القرآن بالنسبة لطالب علم الأصول أمر لا يعنيه كثيرا لأنه يعلم أن القرآن منزل من الله سبحانه وتعالى وأنه للإعجاز وأنه للتعبد هذه مسألة من عقيدته كانت هذه مسألة من العقيدة ولكن الذي يجب عليه أن يتعتني به هي العوارض بشني العوارض هي الحالات التي تعرض لبعض ألفاظ القرآن وهي من مواطن التفقه في الدين وبناء الأحكام المحكم والمتشبه، المقيد والمطلق، العام والخاص، الناسخ والمنسوخ، آه هذه العوارض هذه هي محل الدراسة الأصولية، بأن علم الأصول ما هو علم الأصول؟ علم الأصول ليس هو اعتقامة هالكتاب الله تعالى حجة في الدين، مثل الحقيقة، لا يشكو مؤمن بان القرآن حجة في الدين. لكن هذه الحجة في الدين ليست في جميع الفاظ القرآن وإنما في بعض الفاظ معينة هي التي تدرس لذاتها وتدرس بتعمق شديد لماذا؟ لأنها هي التي يتعلق بها بناء الفقه وأحكام الشرعي المتعلقه بفعل المكلف مفهوم؟ لأن مثلا لو أننا كنا في مجلس وجاءت قضية القرآن الكريم مثلا أنها حجة رأي المؤمنين قال لي حتى الأميين يعلمون أن كتاب الله حجة عليه يعلمون ذلك لكن هذه الحجة قد تكون مستفطنة في مواطن في هذا الكتاب تحتاج استخراجها الى اتقان قواعد الاستخراج وهذه المواطن حددت وضبطت وفسرات ثم قسمت وبحثت ووضعت في كتب هذا العلم هذيك المواطن التي كتكون فيها هذه الحجج المخفيه وتحتاج استخراجها واثبات كونها حجه هي المواطن التي تدرس في هذا العلم علاش حنا كنقولوا المحكم والمتشدد شنو بغينا منها؟ ربما تنقروا هاش دراسة لعلم علوم القرآن ماشي هذا هو الغرض علوم القرآن تدرس ولها أغراض أخرى وهي وإن كانت تعين الفقه فليس الأصول يدرسها دراسة, دراسة التي تدرس بها في علوم القرآن تدرس دراسة أخرى جديدة سوف ترتبط مباشرة سوف يربط هذا الموضوع مباشرة بأفعال المكلفين كما تقدمته في القراءة الشذة وفي القراءة المتواطنة ذكروها فربطوها بالمكلف من كفر جح من جحد كفر من جحد لم يكفر أي إيمان بالغيب واجب القراءة بها لا تجوز دراسة مباشرة تتعلق بأفعال المكلفين ولهذا في العلم له علاقة مباشرة بكل دراسة في لفظتنا وفي موضعين فإنه يدرس من أجل أن يربط بفعل المكلف وما يجب عليه ما لا يجب. إذن فقط هذه المسألة الآن هي التي يجبها الطلبة للصدراء أن ما يدرسه في علم الأصول هي عوارض العوارض ما يعرض في بعض الفاظ القرآني وهذه العوارض تتعلق بها أحكام الشرع وأحكام الفقه فيجب عليه أن تكون له عينات خاصة بهذه المواضيع بالضبط. لم عندهش علاقة مثلا بب بب بب بب بب بب بب تكون بب بب بب بب ان تكون بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب دروت ودروت يقول مثلاً أنا كان قراءة علم الأصول أراه علم الأصول راه مشي هو الكتاب وحجج السنة وحجج هذا راه مسلم وكلهم يعرفونها لكن في هذاك السنة كانت شيء كانت شيء ألفاظ وكانت شيء شيء حديث هي اللي عندها العلاقة بدك العلم وفي هذاك الآية وف في في القرآن آيات معينة وألفاظ محددة هي اللي عندها العلاقة بدك العلم فإتقان هذه المواطن هي التي تمكنك من التصرف في هذا العلم على الوجه المطلوب ماشي كل ماشي كل ماشي ماشي لذلك الدارس او الباحث في هذا العلم يدرس هذه المواطن بالضبط يمشي لها مباشره وله عنايه خاصه بها ويشتغل عليها هي بذاتها أما المباحث لكلامية والمباحث اللغويه اللغوية وغير ذلك إذا كان يستغرع عنها في كتب من آخر فإنما يمروا عليها ثم يذهبوا إلى المواطن التي تدرس ومفهوم هذا الموضوع لذلك العوارض التي تعرضت في القرآن ستكون محفوظه في الأصول يدرسون كذا يدرسون كذا يدرسون كذا يدرسون كذا يدرسون كذا في القرآن مثلا يبدأوا في القرآن معروف. ثم يتقلون إلى الكلام المتواطن ثم ثم هذا الموضوع هذه قصة تعرف جميع ما قيل في ما قيل في الأصوليين والمذاهب التي فيها لأن الكتاب هذا مختصر ولكن الكتب الأخرى ستجدون فيها ساعات في هذه في هذه المواضيع أقوال العلماء الاختلافات المذاهب الردود المناقشات هذه كلها لابد بد منها لأن استيعاب هذا سوف يمكنك في في في مراحل النظر في القرآن من التصرف في هذا العلم وكسب المعرفة المقصود منه، فالمسألة هنا مسألة عاملين مباشر مع نظري الطاربي وحركاته الدينية في النصوص القرآنية. واضح. دون أي إذا، فليكون تكون هذه المواضيع طارب بها أنيات الخصص. وختاما. تقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية وإلى اصدار آخر إن شاء الله تعالى نتمنى لكم أوقات طيبه مباركة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته